تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ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 وَإِنْ كُلُ اللََّ جَ لديْنَا مُفْظرُون وَآيَةُ اللَ الأأَبُ الْ المَيتَة أأَحيْيينهَا وَأَخْجنَا مِنْهَا حَبَّّ فَمِنْهُ يَأكُلون وَجَعَنا فيِيهَا جََّاتِ مِن النَّخين وَآند وَثَجونَ فيِيهَا مِنَ الليون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّارَ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 لَهَارَ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُقْهِرْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ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 اَتُم تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قولاً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 وَتُكَلِّمناَا عديم وَتَشحَدُ أَْجلهُ بِمَا كانَوا يَكسِبُون وَلَونَ شَلَمَسْنَا على أَعْيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصَِطَ فَأَن يُبُصِرُون وَلَونَ شَ لَمَ سَخْنَهُم م ل